What?、D D D a l l e l u j a h h a n you. w n a t is t h a ف أ ل موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا م ي Yeah. a m、um. ا ل ذ ي م ا ء الله د ي ه و ا ل ذ ي ن ى والولدي اطمع ان يغفر لي قصي 「私の手